القيامي عذابكم الله <سؤال> الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله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 لا يعذو عنهم إذ قالوا في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب النبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين والحق يهدي إلى صراط عزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجليه ينبوكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد. من السماء Allah والذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْأَلِيمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ Allahoo Akbar Allah, Allah. Allah. Aan de ene kant. En ik ben er ook wel van overtuigd dat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 ولدع الذين زعمت من دون الله لا لا يملكون مثال ذرة ولدع الذين زعمت من دون الله لا يملكون مثال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم وما لهم في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 يروحِ مارق دينك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رُونَ نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون, ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين وَايبٌ اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ وَقَالَ الَّذِينَ إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قالوا اتركوها إنا بما أرسلتم بكافرون وقالوا نحن أكثر أكثر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 الدليل صراط الذين أنعمت عليهم غير ذلك من نذير وكذب الذين من قبله وما بلغوا من شعرا ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما اعرضكم بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده Allah وطلبين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل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 قمر Ik heb hier What else?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 You wanna All right. السماوات أم آتيناهم أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن يعذ الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات ان تزول ولا ولئن زالتا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا وقسموا بالله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 Sami'Allahu li'man hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu khadbar. Allahu أطعم أم لم تذرهم لا يؤمنون إنما تذرو من اتبع الذكر وخشيا الرحمان بالغيب, وخشي بالغيب فبشره بعفرته وأجر كريم إن نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء نحصينه في يوم وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَنَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ أَثْنَيْنِ فَكَتَبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِذَلِكَ فَقَالُوا إِنَّا إليكم مرسلون ونرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا ترجعون. أتخذ من دونه آلهة ذي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 قد قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل Allahu min alhamida. Robbana wa lak alhamd. Allahu Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. love